يا من, يا من يرى يا من يرى ما تلبعوض جناحها, جناحها في ظلمة الليل البهيل الاليين يا من يرى ويرى منها طعر أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى يا من Miel disappointment Un otro لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أخواننا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء أحد الأخوة الذين هداهم الله إلى الإسلام، فبعد أن كان عمدا أوثانا وصورا وأئونات، أصبح بنعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل يعبد الله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسعدنا أن يكون معنا إخوة أخونا المهتدي للإسلام. حياك الله أخي المهتدي للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نحب نتعرف على أخونا المتدين الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم المستшин سيدنا محمد عبد الله النبی الكريم المتدين الإسلام إنسان عظیم. عندنا بدأ في البرنامج نحب نقول لإخواننا الكرام أن الهدف من هذا اللقاء ليس تسلية أو الشكوك لدى النصارى أو ضمص الحقائق، لكن الهدف هو أن يعرف المسلم أنه في نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وهي نعمة الإسلام، وأن ينتفث المصري إلى واقعه الذي يعيشه. قال ربما وجهته ولربما يرى بعين الهدى الطريق الحق. أتى الله ديا للعالمين أجمعين. نود اكون المعتدي للاسلام امين نود اكون الاسلام ان نتعرف على ظروفاتك وعلى مرحله الدراسة في الصغرك ااا استاذ امراهيم اول حاجه اتعرض تعرب <تصفيق> تعرب على البدايه الجميله اللي بداتها لك ان ال جميل جدا لكن Siostunut No Get it? the car. فيها آه شيء آه مميز عن اي طفل. حضرتك بتقصد ان الطفولة هي سايرة على الجميع المتالب الدي لم تكن له طفولة خاصة به. لكن هي طفولة, طفولة زي اي طفولة لأي طفل مصري داخل الكنيسة الارسيزوكسية من طفولة المعتاد الاسلام كانت مميزة بان هو كان بيعتمد على الجانب الديني على الشخصيات البرزة في الكنيسة نعم الشخصيات البرزة نعم يعني هو... نعم واملتنا حاجة كمان ببليل هذا البلو ان انت تكونش الناس من سن الاربع سنوات. من سن الاربع سنوات صغر بالكنيسة المتدين المتدين الإسلام هو في طفولته كانت طفولة دينية من الدرجة الأولى بال بال بالمقتصر هي كانت طفولة دينية نعم نعم طيب بالنسبة إن طفولة دينية من, من الدرجة الأولى. طيب بالنسبة لطفولة المتدين الإسلام خارج الكنيسة يعني طفولة المتدين الإسلام في المدرسة كانت برضو تتميز بطابع ديني او ان المؤتد للإسلام كان ليه عزلة عن اختلاف بالمسلمين وكان كل اهتمامه بإخوانه من النصارى وكان بيوقرين في داخله مشاعر علاوة للمسلمين وانا كان حال المؤتد للإسلام خلاف ذلك نعم عشان اقول صليح انا من الصبر في عمدي طوحينا مهينا مرير على مجرد ببعض بما يوحفون ديني وده كان رسالة الى الكليسة من سن الثلاث سنوات او من الثلاث سنوات او من, من, من الثلاث سنوات ان انا بدأت ادري الى الكليسة من هذا السن وبالتالي بدأوا انهم عايزين يبقى دغت معا اابناء الدين بشيط ان انا بيبقى ديش اصدقاء خارج الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العائلة المسيحية وخدار حبد الله يرقصوا فيه كان الاعتماد الكل او التوقيه الالذي اه مضحيش المسلم. المسلم مش كويس اه مش مش عميلة. really for him. لقنا في ويدلك. هنا بدأ توفيه مرة اخرى للسيطارة على تذكيرك الظذر نحو المعتقد المسيحي اكثر من خلال الكريسة المسيحية. طيب اسمحنا قطعك كده. لا لا, لا لا لا لا اتطرق. اسمحنا قطعك اعطونا المفادة الاسلام دي او واحدة. طيب أخونا المتاد نقدر نقول أن العقيدة النصرانية بالنسبة للطفل صعبة مش مقبولة يعني بيبقى محتاج عنده معنش عقيدة معنى الشهر معنى الشهر مش عايزين يسميها عقيدة نصرانية طيب يسميها عقيدة مسيحية يسميها العقيدة المسيحية هناك فرق كبير جدا بين المسمرة النصرانية ومسمرة مسيحية طيب احنا هو بالنسبة للمسلمين احنا بنقول بننسبهم ليسوع المصري لان احنا كمسلمين ما عندناش حاجة اسمها يسوع المصري لكن المسيح احنا مؤمنين بيه احنا كمسلمين مؤمنين بان المسيح المسيح هو عبد الله ورسوله لكن يسوع المصري هذا الكل نقول على من يحول بالنصرانية، كنا نقول نروح متخلف. اه يعني حضرتك عود. آه، إحنا عاوزين نوجه حوار ما قبل الإسلام يكون بيتكلم على إنسان مسيحي. أصدقائنا المسيحيين وأقولهم أو بنطلومهم طيب يعني نقدر نقول نرجع لسؤالنا للسؤال الثاني العقيدة المسيحية بالنسبة للطفل هي عقيدة صعبة للسك صعب أن طفل يستوعب من الوهلة الأولى إن أنت تقول له أن الله واحد وفي نفس الوقت إن أنت تقول له أنه هو ليه إذن وروح قدس وأنه هو قابد تفصصهم له ثلاثة كده وبعد كده تقول له ان الثلاثة دول عبارة عن واحد دي محتاجة خارج الدين علشان يوضحها يعني محتاج ان انا اضرب له امشرة علشان اوضح له مفهوم الثلاثة اللي يجتمعوا في شخص واحد او ثلاث اشخاص اللي هما اصلهم شخص واحد محتاجة امشرة خارجية آه. فاطئ يا ريت نعم اوضحنا الثلاثة او نصدق قوة خلينا نسميها كيبيت السيطرة على عقلية الطرد المسيحي وكانوا محب للكنيسة وغضبا. جميل. جميل. تحت المسمى. طيب. المسيحي عشان يخلي يحب الكنيسة طالع ويحب أبونا ويحب جو الكنيسة داير. مع كلامها. فإذا ترقنه او لماذا ترقنه نقول بتؤسس, بتؤسس في العقيدة حين مرحلة 13 او 14 سنة هو ما بيبدأ ما بيكلموش عن التسليس بيتكلم عن ما اسألك اللي هو بمعنى المفهوم عندنا هو المفهوم ان التوحيد وان الاله واحد وهو يسوع وهو ان يسوع النسيح الذي افتدانا you're starting Oh, ah, yeah. bu بين القدسيه في وسط حلقه وسط المديني ومدين الله اللي هو مالي مينا او البابا كورونوس او اي اب من الاداب نعم تمام طيب بقى و والقديسه ديانا وكثير كثير قوي على انا تقريبا مش بس الفرق ما بين آآ آآ تأسيس وربط لأن الطفل يكون متعلق بيسوع بي المسيح المخلص وما بين الكدسين والأباء ده الربط الأساسي بمرحلة الطفولة تكون آآ متلخصة آآ عمل الشمسين أو عمل مدارس الأحد وعمق للكنيسة بالنسبة لي الأطفال يكون متنخص في الموقتين جديد الربط ما بين يسوع المسيح إن هو الإله وإن الشفعاء أو الوسطى اللي تستغلينها للوصول إلى ربك هذا هو الكدسين والأباك مالذي في جمال ووسطى كبيرة في ووسطى ثالثة ماذا هو مع حضرتك يا سيد المهدد مو فيها لفصد الصوت اللي بيت اسمع جاي كده حضرتك انا سامعت برواتي بوضوح انا مش عارف حضرتك سامعت برواتي بوضوح ولا لا انا سامعت برواتي بوضوح طيب حضرتك قلت ان في وسطى كبيرة فيقوم ابونا يصلي لك ويحط الصحيب على الرسق ويقول لك يلا هيقيهوش ربي يصر معك خلاص بتطلع من عنده كل حاجة حتى لما يكون عندك الاتحان كنت بوادي رقم الجلوس بتاعي مسلا اودي المادة اللي انا خايف منها اوديها احطها في الهداس على على الهيكل عند ابونا اللي يعمل الهداس عشان صلي على رقم الجلوس بتاعي وبعد كده يجي يقول لك ايه يا حبيب والله يسوع هو لا يتريد بكتبا يعني على ما اعتقد ان يسوع أه حفظ حافظ الملايك بتاعت نورة بداية الغد السنوية اولا للجامعة انو كان بيبتحن مكاني بقى انتباد يعني هي عملية طيب لو حضرتك مثلا ما وفقتش في مادة من المواد او طالب من الطلبة اخفق مادة من المواد أه... طب ده هي على نفسيته ان يسوع ما كانش يعني شاطر في المادة ديت او ما عرفش يحل كويس يعني بيكون بيسوق إن هو اللي بتسوقه الحط اللي بيجيلك ايه بقى اه الحط اللي بيجيلك ايه معلش يسوع حق مصلحتك اه جاسوه ماعرفش ان انت ذاكرت معايا عشان عايزك تذاكر فيها شويه اه لحظه كده المفروض يبقى ياسو هو اللي باقي ده هو يعني بقولك انا بتكلم ان عقليه الضد هيستوعب كده الفرد يقولك هو عارف مصلحتك لكن هو ما جاوبلكش كويس علشان انت تذاكر اكتر طيب المفروض ان مصلحتي في ان انا جاء كويس مفيش مصلحة تانية في ان انا نجاودش كويس بدليل ان انا بكتاعت ممذاكرة ده المفروض بقى ده عقلي اتعادي اتعادي اه لكن اه ده عقلي اتعادي اتعادي اه ده كدلابد ان هو عمليت رب انا عايز. انا عايز اقول حضرتك على حاجة اتفضل معلش انت في جنب بيتك كنيسة اه في جنب بيتك كنيسة بس مش ملاصق للمشاهد بس مسافة عشان يصموا عليه يحطه على المذبح على المذبح بتاع القداس عشان يتصب عليه القدس وهو اللي هو, هو القدس اللي بيقوم بالقدس طيب يعني ايه المذبح يعني لان في اخوه مسلمين ما يسمعوش ومتغطي من مفرش لانا لا اكثر لا لا اكثر من متر انتفاعه الاسف حيكونه جايح تقريبا انتفاعه خارجه مثلا متر او دسعين سانتي بطول حوالي آه. متر ومس او مترين فاعرض متر ومسر او مترين يعني هو اربع شكل اه وقلوه في حلقة اليوم يا أخونا المتدي مرينا بمرحلة الطفولة وفهمنا الإخوة المسلمين والأصدقاء المسيحيين إن الواقع اللي هم بيعيشوه وإحنا تفهمنا معهم الواقع اللي يعيشه الأصدقاء المسيحيين فنشكر حضرتك في هيئة اللقاء وإن شاء الله على وعد بلقاء آخر لنا إني استكمل في حديثنا بإذن الله عن المُتَدِّي للإسلام وقصة الإسلام المُتَدِّي للإسلام وطريقه أوه. إلى الحق إن شاء الله نشكرك أخونا المُتَدِّي للإسلام وجزاك الله خير آه ونسألك آه صالح الدعاء جزاك الله خير ورحمة وفِي ونشاء الله أجمعين أخوان المتدين إسلام نستودع الله نستودع الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.